بسم الله الرحمن الرحيم الف لامين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين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 ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من موكين ثم جعلنت له من سلالة مما سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ لَنَا فِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِنِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُمَّ لَكُ الْمَوْتِ الَّذِي مُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُدْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ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 وَيَجْزِيهِ عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وصمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون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 كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم دوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأبنادون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون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 وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّتَا يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَهُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُنْقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَفْتَنِفُونَ أو لم يحذلهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أ فلا يسمعون أو لم يروا أن نات كل ما إلى الأرض الجرد فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم وأهل